يَقولونَ ل إجَعْن إِى المدينينَةِ لَا يُخِْرج الأعزُّ مِنهَا الأذَل وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤْمنِنين وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤمنِنين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 اِكَهُُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُم مَّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رَبِّ لَوْلَا